أصرخ أصرخ يا صمت السجن حي للأبطال اسرخ يا صمت السجن حي للابطال صيحات المجد صفاح الخير وورود بشعار ومعاني قويات وجزال حي اهل المرجل الرجال الصمود حي لينحت وبسجن مجد يا ديال صفح وهامات العلى بزنوده لاجل اقصا خل الدم شل من صلاة الوغى بسود قل قيل يا هبت قل يا هبت ونوخت الجمال وحلفت بدرب الكرامة قسم وحود قل قيل يا انتخت وفزعت الرجال وعند اللقاء ما تعرف شرود دقت دقت عجدران السجن اسم لشبال وزينت صفحات الشرف بفهود اشاوس الحماد أشاو سلحومات بعركات النزال عبود وفادي من أهل دهود متعبين الخيل متعبين الخيل إرجال الأفعال داسوا عتم الليل برصاص البلود منذ الزيد معهم بلحم الشيال قاوموا الأعداء وما عليهم زود أهل عزم وعزيمة مضرب الأمثال ومحمد طاها مع السيوف معدود عند الحمية ركبل كل خيال وسط النقع طارق العلاج المود كتايب كتايب أبو عمار تنتفض بالحال كواسر بيت الياسر المعمود كتايب أبو عمار تنتفض بالحال كواسر بيت الياسر المعمود أخو شمى أخو شمى الماجد المفضل يشهد التاريخ بصمات الجهود يختال فينا عندنا الحرب يخ ندعي ونقول نيال الشهيد السكن جنات الخلود ركض فيها الزمن والزمان عجال ينعم بطيب الله وبالشعب محمود وماهرة بسنانة ربح أعمال بفضل الشهادة وبودومة عبود ومهدي القاسي بطل ربح أعمال بفضل الشهادة وبودومة عبود محمد جهادي بالفدا مش عال ومحمد النيس صياد الجنود بجند الرحمن يسكنوا بضلال ونهار الخمر يردو ورود الشهيد الشهيد زرع فينا حب وما للشهيد حيلوا وسكن بالحود على وتار الكرامة على وتار الكرامة نعزف الموال ومع محمد الزبيدي يا زماني عود احكي احكي عجلاد السجن وانذال واذكر أيام صفع المعتدي ورعود هذول اسياج الوطن وللوطن رسمال هذول صبح الوطن وماضي جدود هذول هذول اسياج الوطن وللوطن رسمال هذول صبح الوطن وماضي جدود يجعل سجنكو يا ربي عن طلال روضل الأجيال عامده لعقود وتغل فلسطين بالنشام غلال ونحمد اله الكون ركوع وازجود يشبوا نيران الكيف بدلال ويشربوا فناجين العز وفودوا يكسروا للقيد ونحل الأقفال ونزغرد للشهيد بيوم مشهود ونزغرل دستيجين بيوم مشهود ونزغرل دستيجين بيوم مشهود